بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لاب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد